Hello, you. فلوه ونستعينه ونستغلوه نعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا أمضل له ومن يمضل فلا هامي له أشهد الله إله إن الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حولا سديدا أستحتكم أعمابكم ويضفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد كانت فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرب المرور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنتابع الحديث عن آفات اللسان اللي هذا العبو الذي يدخل الناس بسببه الناس كما قال نبينا خط الله عليه وسلم لمعالي المجبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائل أجلتهم فإذا لم يضبطه ويهديه وإن مما جبر على أنسنة الناس اليوم الحلف بالله ولو على أحقر الأمور لا يحفظ عبد لسانه من كفرة الأيمان المؤمن في قلبه تعظيم لله في قلبه تقدير لأثناء الله وصفاته بقال دي كمال محبه لله لنا لا خال المؤمن على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 صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنها حق لا شك فيه فأنكاروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وربما حلفوا بالله على ما يقولون والله يعلم إنهم لكاببون فتغعدوا بهذا الوعيد الشديد أي أن الله And إيمانه فإيه كاذبا في يمينه فيما يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قرم الحالف بالله في البيع والشراء بالدنى والكبر بما يدل على عظم شأن الحارف الكاذب وأن الحارف بالله كذبا قد ارتكب كبيرة من كبائل الظنوب أيها المطلق اعلم أن الحارف بالله كذبا من أخلاب الكافرين وخفار المنافقين قال الله تعالى ولا تضع كل حلاف مهين فمازم مشاء من أمين من داعي في الخير معتن أذين عطل بعد ذلك زنين المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده اتبوا الله عباد الله اتبوا الله في الإيمان ثم